هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنما شاكرون وإنما كفورا إن اعتذل آل الكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 فيها تسمى سلسديلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 ويدرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا